أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخردوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وَلَوْلَا بَثَاءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدْنَتْ وَانِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَسِيرًا وَلَا يَهْدِي سُرَنَا اللَّهُ مَن يضلل اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَسَّنَهُمُ الضُّرُّ فِي الْأَرْضِ قَامُوا يُصَلُّونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يَكذِّبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذِّبُوهُ سَاءَ فَأَنذِرْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَفَوَّضْتُهُمْ فَجِئْنَا فَتَامَنَا تَير فَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ افلا يسيرون في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولا تحمل قلوب التي في الصدور